الجبال يا اخوانا الجبال الرهيبه ده, ده كل اللي بيحصلها تخيلوا ده ده حاجه غير الشمس اذا الشمس كورت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر طبقوا على الارض البحار اذا البحار سجرت اذا البحار فجرت والبحر المسجور الارض يوم تمور السماء مهوره السماء يا جماعه يوم تمور السماء مهوره وتسير الجبال تمور السماء كلها تدخل في بعضها وكلها كان كواكب السماء ونجومها كانها حب بات رمل وتراب في وسط صحره قاعده تلفها حوالين نفسها وتصير الجبال سيره يوم نطوي سماك طي سجل للكتب التطق كان كتاب واتقفل يوم تكون سماك المهل كانها زيت مغلي وبيشتع الناس الدنيا بتشتت مغلي وتكون الجبال كالعجن وفتحت السماء فكانت ابواب مليارات المليارات من الملائكه نزلة كل ملك عارف هيمسك مين وهيقبض على مين وهيحاسب مين وهيقف مع مين ودوره ايه في يوم القيامه السماء يا اذا السماء انفطرت واذا السماء خشطت واذا السماء فرجت احدث رهيبه في السماء الارض يا اخواننا يوم تبدل الأرض الأرض الرهيبه دي تتبدل في لحظه في يوم اللي اتخلق في سبعه في سبع في, في ست أيام سبحان الله العظيم الارض يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات وبراسه لله برسول الله الأرض يا اخواننا يوم ترجف الارض والجبال تترجف من الرعب وكانت الجبال كسبا مهيله تنهار من كتر الخوف من الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفه اذا زلزلت الارض زلزالها مش زلزال السونامي اللي في نقطه من الأرض زلزال في الارض كلها اذا زلزلت الأرض واذا الارض بدت والقت ما فيها وتخلت الحمم اللي تحتها تطلع والناس مش عارفه ما عادش في جاذبيه الناس طايره في الهواء القت ما فيها وتخلت عن الناس ما في حمم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 ربي انت لسه ما والملك صفا صفى الملائكه صفوف جيش جايين يحاربوا اللي حارب ربنا بالمغاصب في الدنيا انت لسه ما خفتش يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى الكواكب اذا الكواكب انتثرت السماء اذا السماء انفطرت كل حاجه بتروح النجوم انقضرت النجوم بتنقد على الارض الانسان صاعقه من في السماوات ومن في الارض في وسط كل ده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 وعاد ثمود اشد من الغضب اللي غضبه على اي عاصم وكافر وفاجر وفاسق في الدنيا تخيل بقى ان جئنا الغضب ده لله الله في حب النبي عليه الصلاه والسلام حوض النبي المكان الوحيد اللي فيه ميه وظل والحبيب عليه الصلاه والسلام والملائكه والصالحين والصحبه حفله ايمانيه رهيبه في وسط عراصات القيامه المذهله واقع ملوش دعوه بالواقع اللي بره خالص يعني اذا حوض النبي ده هدف مصيري يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه نشرب يوم العطش الاكبر انتوا عارفين يعني ايه نطمن يوم الفزع الاكبر انتوا عارفين يعني ايه نشوف حبيب الله عليه الصلاه والسلام ونشرب من ايديه يوم الشوق الاكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين عارفين يا جماعه يوم الغضب الاكبر عارفين يعني ايه عارفين النبي ده اختيار مصيري طب انت عايز تقول هدف الدرس بتاع الليله ايه الهدف ايه عشان ندخل للكلام انا عايز ادخل على حضن النبي انا خلاص انا فعلا حضن النبي خد بالك خد بالك على قد استقبال رسول الله ليك استقبال رسول الله الله ليك على قد اتباعك لرسول الله انت كنت ماشي وراه قد ايه هو ده يا جماعه اخطر حاجه انا عايز اقولها انا عايز اقول اسباب الورود على حضره رسول الله ايه انا عايزك تركزوا معايا انا عايزك تعيش معايا الوقت بقلبك لان بقول لك اللي اختار المصير بتاع حياتك ازاي توصل ازاي نوصل لحض النبي عليه الصلاه والسلام اقول لكم الاسباب يا جماعه اول سبب اول سبب قبل ما نقول اي حاجه كثره الصلاه على رسول الله ايوه كده كلكم قولوا عليه الصلاة والسلام قولوا ثاني عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بيوم بي القيامة اكثرهم عليه صلاه يعني اولى الناس تيجي على حوض النبي اكثرهم عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام يا جماعه لما تقرا في احاديث الصلاه على رسول الله, الله وسلم انت بتذهل ده الصلاه على رسول الله مش بس بتنجى على الحوض على الحوض ان اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم علي صلاه طبعا الصراط في الحديث اللي حسنه بعض اهل العلم ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحب مرة ويتعلق مرة ماسك في الصراط فيقع في جهنم فاتته صلاته عليه علي الصلاه والسلام فاقامته على قدمي وانقذت يعني كمان الصلاه على الرسول لما تنجي من على الفترات كمان الصلاه على الرسول الله بترفع الدرجات في الجنه من صلى عليه صلاة مخلصا بها قلبه عليه الصلاة والسلام عليك الصلاه والسلام يا حبيب قلوبنا وحبيب الله سبحانه وتعالى من صلى عليه صلاه مخلصا بها قلبه ربنا يديله ايه يا رسول الله رفع صلى الله عليه عشره ورفعه عشر درجات في الجنه الجنه ايه وكمان الميزان ده الصلاه على الرسول تاثر على ميزانك واعطي عشر حسنات بها عشر حسنات ومحى الله عنه عشر سيئات يعني مستفيده كفه الحسنات تثقل وكفه السيئات تخف بالصلاه على حبيب الله صلى الله عليه وسلم انا مش عايز نبطل صلاه على رسول الله النهارده وبكره وما يا اخواننا من بطلش ابدا طب الفردوس الاعلى ممكن بالصلاه على رسول الله نترب منها اسمعوا بقى الحديث الخطير ده اذا كان يوم الجمعه فاكثروا من الصلاه علي فان صلاتكم علي تعرضوا علي كل جمعة.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 ايوه بنصلي على رسول الله ليه عليه الصلاه والسلام لان الدعاء وابواب السماء بتتفتح لما بنصلي عليه يعني اجابه دعائك في الدنيا تصلي على الرسول ابلا يفتح لك باب السماء عليه الصلاه ايه لو صليت عليه ابواب السماء لو صليت عليه ربنا يحبك لو صليت عليه تبقى في الفردوس لو صليت عليه تعدي من عسرات وتثقل موازينك من الحوض لو صليتي عليه شوفوا الحديث الخطير ده من سلم من احد يسلم علي الا رد الله